ص ل الله ع ل ي ن س ب ح اسم ربك ا ل أ ع ل ى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء أ احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إ ن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها ا ل أ ش ق ى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا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 الله شركه الهدى ل لمن ل ل ح م د م ا ت ا ل ر ا ل ل ه الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.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 صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م ي ن هل أ ت ا ك حديث ا ل غ ا ش ي ة و ج و ه يومئذ خ ا ش ع ة ع ا م ل ة ن ا ص ب ة تصلى نارا ح ا م ي ة تسقى من عين آ ن ي ة ليس لهم طعام إ ل ا من ضريع لا ي س م ل ولا يغني من جوع و ج و ع ي و م ئ ذ ناعمه لسعيها راضيه في ج ن ة ع ا ل ي ة لا تسمع فيها ل ا غ ي ة فيها عين ج ا ر ي ة فيها سرر مرفوعه و أ ك و ا ب موضوعه ونمارق م ص ف و ف ة وزرابي م ب ث و ث ة أ ف ل ا ينظرون إ ل ى الابل كيف خلقت و إ ل ى السماء كيف رفعت و إ ل ى الجبال كيف نصبت و إ ل ى ا ل أ ر ض كيف سطحت فذكر إ ن م ا أ ن ت مذكر لست عليهم بمسيطر إ ل ا من ت و ل ى و ك ف ر ف ي ع ذ ب ه ا ل م ا ل ا ا ل من اجل ان ا ف ل م ا ل ا ك ب ر إ ن إ ل ي ن ا إ ي اجل م ث م إ ن ع ل ي ن ا ح س ا ب ه م ا ل ل ه أ ك ب ر ا ل ل ا س م الله لمن ح م د ربنا ولك الحمد الله أكبر اكبر ل ل ه أ الله اكبر, الله أكبر.